بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همز في اللمزة الذي <سؤال> جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك من الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة